بلا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراء؟ بل هو الحق من ربك لتذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَايِ إلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إلَيْهِ ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره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 ثم سوَّهُ ونفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ ثُمَّ سوَّهُ ونفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ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 قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ولو ترى المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم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 ولكن حق القول مني لا أمل أن نجهنم لا نجهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا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 تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن ما رزقناهم يوفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة أعين فلا تعلم نفس ما لهم من قرة اعين جزاءا بما كانوا يعملون جزاءا بما كانوا يعملون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 لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا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 المجربين متقومون ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكون في ميرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمتي يهدون بأمرنا لَمَّا صَبَرُوا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 أو لم يهدي لهم كم أهلنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكن إن في ذلك لآيات أ فلا يسمعون أو لم يروا أن نسق الماء إلى الأرض الجرز إلى الأرض الجرز فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أ فلا ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا يفعى الذين كفروا إيمانهم لا يفعى الذين كفروا إيمانهم ولاهم ضرو Fa'arz' anhum wa tazir innahum